بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشن دي مهربان والصفات صفا سوين بوفرشتان الرزبون لكات عبادتا فالزاجرات زجرا وسوين بواني كدخورن بسر هوركاندا فالتاليات ذكرا وسوين بخوين لاني قرآن ان الهكم لا واحد براستي فلسطين وتاكو تنهايا رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق پروردگاري آسمان كانوا زوي اويل نيوان ياندايو پروردگاري خور حالات كان إن زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب بيجمعن إما آسماني نزيج دنيامان من بزواني أستيركان رازن دو توا وحفظ من كل شيطان مارد ولهمو شيطان يشسر شي كشباراستومانا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقدحون من كل جانب ناتوانن جياب بو أوفرشتان إلى برسترين فلدن وإذا كنت تقول لهم لا يأتي آسمانا، فإن تقول دحور دحورا ولهم عذاب واصبا راودن رنزوربتون ديو لقيامت دا سزايا بردوا موسخة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقبا شيطان كان ناتوا نجوي بقرن لكن يكيشان بدزيو وحواليغ لفريشته اك ببستيو ve pele bifreyni ve eşittir çi rūnağ kşuyni daka ve uday suteyni فاستiftihim ahum ashaddu khalqan anman khalqnâ inna khalqnâ hum min tînil lazib İndi alevaneyi bebavarın ey muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu pırsa ayya awan çi bahezin. Ya oyey eyma durusman kirdwele asmanu khoru zawiyy Barastee eyma adam iman duruskele kurey çilin ziyir Bel ajibte ve yasfaroon Balam sayra Tu sarı surma wa son baorna hainin Katsey awan galta da kanba to Kadalayan zindubuna vahaya Wa idâ dükkiru la yadkurun وَكَاتِي أَمُجْعَلِي بِكْرَنَ أَمُجْعَلِي وَرْنَاقَرَنَ وَإِذَا رَأَوُوا آيَتِي يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَكَاتِي مُعْدِزَةَ بِبِئْنٍ ذَيْكَنَ قَالْتَ دَارٌ وَدَلِينَ أَمْ قُرآنَهِ تَنِيَ ذِقَلَ زَادُيَةِ أَشْكَرَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ دَلَيْنْ آيَ إِهْمَ كَمِرْدِينُ بُوِيْن بَخُولُوا إِسْكَرْزِيو آيَ إِهْمَ زِندُو دَكْرَيْنَوَا أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ لَقَلْبَاؤُوا بَا فِرَانِ پَشِنَانْ مَان قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اي محمد صلى الله عليه وسلم بلي بال هموت ان زندو دكرنوا لو كاتا اي وزليل سرشورا فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون شونك او زندو بنويا هر يك دنگ دروانا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين و دڵێن وای بۆ خۆمان ئەمە ڕۆژی تۆڵ سنددون و پادااشتا هذا يوممون فصل الذي کوبي تكديب پێیان دە وترێ ئەمە ئەو ڕۆژی برڕاردانەیە کە باورتان پینەبوو أحشر الذي نظلم وزوااج وما كان يعبدونخوا بەفریشتەکان أواني استميان كركويا ام بكانه ولا قل هاوري كان يانو هاوي پرستان من دون الى وأوان راوستين بيقوما برساريان لذكره ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بيان دوتري اواتسي تاني يارمتي اكترنادن نخير يارمتي اكترنادن بلكو اوان هموبا دو برستراوكانيان لو روجدا قردن كتن بوخوا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولو رجدا الرودة كان يكتلوا بالسيار ليكتردكن قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قم راكرا وكان بقم راكرا كان دلين براستي إي وابون للاي راستو هق وهاتنا لامان نتانهي الله شويني كوين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين قم راكرا دلن دلين نخي بلكم اي وخوتان ايماندار نبون وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وام هزد صلاتك من بسر اي ودانبو بلكو خوتان گليچي لخوا يا خيبون فحق علينا قول ربنا انا أو تبر يادي فالوردگار من بس زدان من صفا بسرمنده کبراستی ده بیتی جین فأغویناکم اننا غاوین ولی ائمه ایومان گمراکرد چون کبراستی خوش من گمرابوین كذلك نفعل بالمجرمین زابراستي همو يان گومرا و گومرا كار لو روجدا لس زادا ها وبشن بيگمان اي متاوان باران بو جوره ليدكين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون براستي هر كاتبه و نبوترا هيس و گنيه بيز ويقولون اننا لا نعرف الهتنا لشاعر مجنون ودن ود إما ايه ما فرسترا وكان ما نوازل بينين لبر شاعر تششت بل جاء بالحق وصدق المغسلين نخروانيا بلكو او بيغمبره حقي هناو باور ببيغمبران انكم لذائق العذاب الاديم وما تجزون الا ما كنتم تعملون براستي اي والسزاي سخدت سجنا وايه وتنهات اولى اخرى فاناتا لاستريك كردوتانا الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزقهم معلوم بلان بن دباكو هالبجار دكان اخوا اوانن رزق روزي ديار كراويان بو هيا فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين كمي وهاتي زورا اوان رز دي جيراون لبهشتاني فرناز نعمد لا سرتختو كرسي رازا وكان بلان بل يطاف عليه بكأس من معيل بيضاء لذة للشاربين. لبرداخنا يبدأ لسرتساوي زور سبيا بو أوانيد لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون. أو الشرابانا ميششيان تيقدادات نسر خوشو بآقايان دكات وعندهم قاصرات الطرفعين وآفرتاني تاوزوانو قوريان لايا كذقال مردكانيان سيري كسناكان كأنهن بيض مكنون وكوهلكي وهلانن يا الله مرواري ناو سدفن. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ان جارودكن يكن بيرسيال ليكتردكن قال قائل منهم إني كان لي قرين يا تشيلواندله من لدنيا هاوليكم هبو يقول ائن إنك لمن المصدقين أئدا متنا وكنا تراب وعظاما إن لـمدين دايود آية براستي تلواني باورته بزندوبونا هذا كاتي مردين بون بخاكو إسخاني رزيو آية براستي إما زندودكرين وسزاددرين قال هل أنتم مطلعون يا وب هاشتي كوتي ايا اي في سوال الجحيم انت اخوي سير كرد كتوفر لنا وراستي دوزغ دا او هاوريدي قالت الله انك لتردين بخوان ولولا نعمه ربي لكم وأجر مهلباني فرور دكارم في أيام نكتايا من يشلأ ما ذكرانى زغدبوم وزغد بوم أفما نحن بمجتىن دقائى إما نامرين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ذقل امردنا كي كمي دنيا مان وايما سزانا درين إن هذا له الفوز العظيم براستي اميا سكوتني جولا لمثل هذا فني يعمل العاملون باتي كوشران بو روجي واتي بو أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنةً للظالمين آي أوريز قرتنو ميوان باشا يا بري درختي جخناموت بيقوماً إيما أو دارماً كرد هوي تاقي كرنويستمكاران كالدنيا دا قالتين في إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. براسك أو جهنم تدرختك لبيخ دو زخ داروئي. بربوم كيد لي سري شيطان كانا ناشرين تلتصاويه. فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطن. ځابې ګومان او دوزخ یانه لو درخته د خونو سچيان لبري او درخته پردکن ثم إن لهم عليها لا شوبا من حميم لپاشان براستي اوي چی لیلی زورګرمی بسرد دخونوا ثم ان مرجعهم الى الجحيم بیگومان دوات قرانه بیان بو دوزخ إنهم ألف وأبائهم ضالين براستي أوان باو بفيلان خويان ينبقم راي بيني فهم على آثارهم يهرعون إن ذا أوان هاندران بوشWEEN كوتنيان لجوم رايدا ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين سفن بخوا بيغمان بيش او قمران قريش زربي جلپشين كان قمرابون سفن بخوا بيغمان املنا خو ياندا پیغمبراني ترسينر مان بوناردن فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إن ذا أي محمد صلى الله عليه وسلم سرنج بدأ سرنج زام الترسين را وكان تون بو إلا عباد الله المخلصين بيت جل بند هالبجرة وكان إخوة ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون سبنت إخوة براستي نوح عليه السلام هواري لكردين إن ذلك يجب أن يكون هناك فأناك في حالة الأول ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين خويوكسوكار باوردار ما لتنغان قورك دارزقات كر وتنغان وكان أومان لسرزبيه اشتوا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين Vabasu nabendi başi aumann lanau gel başi ne kandahir iştewa. Salamu dudud la sernoup la lanhamu zihan yanwa. İnna k zelik nizil muhsinin. Barasti ema abu şia ve pa daşti takakarand deyinwa. İnnu بغمن او لبندا با ورده اركان ايمبو لباشان اواني تردوج منان ما نقم كر وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم براستي ابراهيم لفيروانو شوينك اوتواني نوحبو لبن ما كان ايندا كاتيب ادليشي ساغ وبرو پروردگاري هات إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون كاته كباباو چوغل كيو تسيد پرستن أئفكا آلهة دون الله تريدون A biz galıxıa perestra ve çi doğru hal bastra utandı ve bi persten. Fama zünkû bi Rabbîl-ʿAlamin, fənâzra nəzrə tan-nûjûm, fəqâlînni sâkim. Ağaç o gün tan çôn beram berb perwordgari zihani نايم بوزش نكتان لدر والشار فتولوا عنهم دبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون أوانيش بشت يتأكل در رعشة بدر والشار بوزش نكياً ذا إبراهيم بن هني رعش بولاي بارستلا وكانيان فقال توبي وتن أو بوشذ ناخون ما لكم لا تطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. أو تيتة نقص ناكن إن ذابدست راستي بتوردستي كربلي دانياً ورد ورد كردن زقلا بتجوركياً. فأقبلوا إليه يزقون. قال كيزانيا يكسر بفلبرو إبراهيم هاتن. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون إبراهيم متي آية أو بتان يقدر فارستان كخواتان ديتاش ندرس تي دكان لكات يقدر خواب دي هي نري أو بتانشة درستان كردون قالوا بنو له بنيان فألقوه في الجحيم وتيان بينا يتشي برضي فري كان لا أجره فري بدنا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا الأسفلين, الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْزِينَ ربّها بلي من الصالحين فبشّرناه بغلا من حليم أي حرف من على شيء تاكم بيبخشى إيه مش مجدي كره شيء لسرخوم أنا فيدا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين زكات أو كرة وربو تاجيشت أوي إيشو كار كان لقى الإبراهيم دا ابراهيم متي أي كرة وشوي براستي من لخودا ديم كسر الدبرم سرنز بدال دلي تيو رات يا كرة كوتي باب جيان Awi firmanet piyadra obi ka dal niyab adam bini beviz tixwa la xogranda b'm. Fılama aslama ve tellu lil jabin ve nadeina h ayi ibrahim. İn zaka te her قد صدقت الرؤيا إنك ذلك لجز المحسنين. بأجمن خوكت بذهنا برأستي أما أبوشيا وпадاشت ساككار عند دينوا. إن هذا له البلاء المبي. وقد قمت بها أننا نعرفه وفديناه بدبح عظيم ومن ثم قربي اسماعيل ونرى عليه في الآخرين سلام على إبراهيم ونحن نعرفه أن إبراهيم لنا نعرفه في هذا سلام على كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أبوشي وپاداشت تاك كاران دا براستي أولبان بند إيمان دار كان إيميا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين مجدي إسحاق مان پيدا كدبيتا پیغمبر اغلتا كان وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين جعفر بركتمان رجب سر ابراهيم اسحاق دا ولنوي هردشيان كرتساكو استمكار لخوي باشكراهبو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ شفين بخوا بيغمان منتنا منا بسر موسى وهارون دا هردوشيانو جالكاان مالتا نجان جورا كر كرد ونصرناهم فكانوهم الغاليبين ويا متيمان دان بو هر اوان سركوتن بسر فرعون وأتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما السرّاط المستقيم. وكتب رون كر ومن دابه الدوتشان موسى وهارون ورنموني الدوتشان من كد بوري جاي راست. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون Vanaoban diye taşı her duçyanmanla naugala paşi ne kan daha hiçtova. Selamla Ser Musa ve Harun bed. Barasti e me abu Jule padaştı karta kanı deyinwa. İnnehumaa min ibadil al mu'minin ve inne İlyas el min al mursselin. Beyguman her duçyanla ben dı iman إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلو وتذرون أحسن الخالقين كاتيا بجل كيود أو الأخوان ناترسن خواتانا باريزن آية بتي بعل دب بارستنو واسدين البارستني دروسكاران الله ربكم ورب آباءكم الأولين اخواي پروردگار اي و با و با فير پیشينه كانتانا اكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين كتبا ور ينهنا ب الياس كوابو بيغمان اون اماده دكرن لدوزاغدا ذي قلابنده حل بجرا وكان اخوا و عليه في الآخرين سلام على الياسين و باسيت تا شي الياس من لوغله باشي نكان داهشتوا سلام لسره الياس بيت ان كذلك نجزي إنه من المؤمنين براستي ايمه ابوشو و پاداشتي تا كاراند دينه و بيگومن الياس لبنده باور دار كان وَإِنَّ لُوتًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ مراستي لوت پیغمبر ايقبولة پیغمبران كاتي خويو همو كسكاني وشوينك وطواني من رزقار کرد بیتزقالة في ريجنك خيزاني لوت كيك ايقبولة تياتسوكان فاشان لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وانكم أَفَلَا تنرضون عليهم نصبحين وبالليل افلا تعقلون براستي اي قريشي درون بسر شويه نكان يندى ياندا, ببيان ياندا وَبَشَّوْدَ اِتْر جِرْنَابًا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ وَبَرَاستي يُونُس پيغمبرے گبولا پيغمبران كات رايكر بولا يکشتي کي پر ل خلق انزا قرأ چي شي کي فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا لا أنه كان من المسبحين فلو لا كان من المسبحين لألبث في بطنه إلى يوم يبعثون خلايا دريaco إنذان هنجه قوتي أو الشايان خو اگر براستي اوليات كاراني اخوان ابايه تارجا زندودك رنوا لنا وسشي او نهنگدا دمايو انا بذناهو بالعراء وهو سقيم وهاي او وفرماندا زاويه روت بيدارو درخت نخوشجبو وانبتنا عليه وروا كي كول كمان بسري داروان وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين أو سب في بولاي صد هزار كزياتر قال كجبع هناو بوه يو بهر مندم كردن لجيان تاما ويك فاستخدم الربك البنات ولهم البنون إن ذا أي محمد صلى الله عليه وسلم في سياريان لأبك آيك تام بو پر وردقار أوانا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون يا أوان بديار أوبون كأيمة فرشتكان من بمئينة درس كرد ألا إنهم باداربا راستي أوان لدس هل بس يخوين ودلين خوا من داليبوا وبيجومان أوان دروزنن أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلتذكرون أي أخواك ثاني هل بجارد وبو خوي بس القرآن Cita neton bariyari wadeden diye bir nekano. Amlakum sultanum mübin. Yani belgesi rontan lambari veya. Fætü bıkitabıkom in kul وجعلوا بينه وبين الجنة نسبه ولقد علمت الجنة إنهم لا محظورون وأو <تصفيق> بباوران لنوان خوازنو كذا خزماتي همبريار دوا بخوا بأجمن جنوككان ككان دانزاني كبراستي أوان آماده ذكرن لروج دوايدا سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هاكو بيا جرد أخواني أو بيا باوران ديلين. هموي عن درين. بيت جلبن دخاوين كلا وكان إخوا. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صار الجحيم. إن ذا براءتي إيوء أو بتانيش كدي فلسطين إيو ناتوان لبرامبر إخوادا جمرا كدي أو كسي إخواد زاندة يتدواز خوا وما من إلا له مقام معلوم فليش تكأن دل إن هي تكامل إيمانية مجرد بلاوش وين يشدياريك لا نحن الصالح وإنا لنا نحن المسبحون وبراستي ايما هموما باريز وستاوين بو عبادته فرمان اخوا وفي أغمان أيما هميشه فاتشي وفي أغردي أوضلين وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين وفي أغمان هر سن دعان براستي اگر كتابي اشي آسماني وكتابي پيشينان منها بوايا برزت إملة بندباق وين كان إخوة بؤن. فكفروا به فسوف يعلمون. إن ذاك كتاب ينبهات. بعوار ينبنى هنا وبزوي دزان السرّ زامي ببعوار يك ينتوند به. ولقد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. سوين بخوا. Beyguman peshter e bir yarmanda obobandan erdirawa kanman ke beyguman har awa sardaxrian wa in jundana lahumul galibuna fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun diari shahar sarbazani وبين بينا سرنزام ينتشون دبيتو لمولا اوانج دبينا سيان بسردد آفا بعذابنا يستعجلون جاء ببلا داواي سزاي امدكن فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين هر كاته سزاي امها تخواروبون او أو ساتر سنراوانت سروجة شخراف و تنجيان دبئت و تولى عنهم حتى حين و فسوف يبصرون ووازيان واضحان لبئنا تا او ماوي ديارك راو بوئان مولا اوانش دبئنن سبحان ربك رب العزة عما يصفون فروردگارت پاك و پروردگاری دست لوی بیباوران دیلین در باری و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین صلاح و درودش ایج با گشت پیغمبران سپاس و ستائش ایج با خوای پروردگاری همو